سؤالك هذا يطلب يقول ما هو الحد بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر الشرك الاكبر والشرك الاصغر يختلفان في الحد وفي الحكم اما الشرك الاكبر فهو تسويه غير الله بالله في شيء من حقوق الله الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله سبحانه ولهذا قال الله عن أو ذكر الله عن الكفار إذا دخلوا النار قالوا تالله إن كنا لفي طلال مبين اذ نسويكم برب العالمين الشرك والتسوية الشرك الأكبر هو تسويه غير الله بالله في شيء من حقوق الله حقوق الله على عباده التي خلقهم لأجلها من دعاء وصلاة وذبح وغير ذلك من العبادات فمن صرف شيئا من حق الله لغير الله أو سوى غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه فهذا هو المشرك الشرك الأكبر وقد قال الله تعالى إن, إن الشرك لظلم عظيم وقال إن الله لا يغفر ان يشرك به أما الشرك الأصغر فهو ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يبلغ هذا الحد لم يبلغ هذا الحد يعني حد تسويت غير الله بالله في شيء من حقوقه كشرك الالفاظ مثل ما شاء الله وشئت مثل الحلف بغير الله مثل لولا البط لأتان النصوص أو لولا قبطان السفينة لغرقنا أو نحو ذلك من الألفاظ فما جاء في النصوص تسميته شركا ولا يبلغ حد الشرك الأكبر فهو شرك أصغر فهو شرك أصغر فإذن هما يختلفان في الحد ويختلفان في الحكم